وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ إِنَّنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ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 افلا تبصرون افلا تنصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يذين هذا الذي هو مهين ولا يكاد يذين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه مَلاَئِكَةٌ قَتَرِمِينُ قَلَمُ لاَ أُرْفَعُ عَلَيَّ أَسْوَةٌ ذَهَبٌ أَوْ جَاءَ أَنَا مَلاَئِكَةٌ قَتَرِمِينُ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَطَاعُوهُ اسْتَخَفَّ قَوْمُهُ هُمْ كَانُوا قَوْمًا سَفِيهِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَلَمَعِي فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ومثلا يَعْلَمُ لَهُمْ سَنَسًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ اَأَنَّتُنَا قَيُّون أَمْ هُمْ مَا ضَرَبُوهُ لك إِلَّا جَدَلَا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَصَمُّون بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَصَمُّون إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ ائ وَلَونَ شَاءُ لَ يَعلنَ مِنكُمَّلَائكَةَم في الأوض يَخلُفون وَلََ ش